وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا إِذًا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ, لعلهم يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ بَأَنَا الضُّرُّ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفتَحْن عَلَيْهِم بَكَاتٍِ مِنَ السَّماءِ وَالْأَررض وَ وَِن كَذذَّبُ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كانَوا يَكْسِبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْ القُر أي يَأتيَهُم بَأْسُنَ بَيتَوهُم نائمُون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 أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ أَنْ أَصِبَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَلَنَطْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَد جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلِ الْمَعِيَنَ إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتُمْ تَجِئْتُم بِآيَةٍ فَأْتُوا بِهَا إِن كُنتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 وَإِنْ مَا نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالُوا الْقَوْ فَلَمَّا الْقَوْسَ سِحْرٌ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ